قد عرفوا مكمن القوة وسر الصمود بعد أن أنهكتهم التجارب لقتل هذه الأمة المعطاء علموا أن السر في النبع الصافي والماء الزلال الذي يروي أرواح المؤمنين حادثة عجيبة حدثت في فرنسا وهي أنها من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بتجربة عملية قامت بانتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية وألبستهن الثياب الفرنسية ولقنتهن الثقافة الفرنسية فأصبحن كالفرنسيات تماما وبعد أحد عشر عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون وفوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد هذه الأعوام أجاب لوكاست وزير المستعمرات الفرنسي وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية